الحمد لله رب العالمين السلام المص ابو الرحمن الرحيم لفضيله <تصفيق> الدكتور I'll see you back الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق يقولون Shariq you